إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عَلِمَ أَلَّا تُحْقُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْ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 على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا